بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او اقل منه قليلا او زد عليه وارسل من القران سيدي ابو القاسم يا رسول الله كل القلوب إلى الحبيب كميله، ومعي بهذا شاهد مزارق ودليل، أما دليل إذا ذكرت محمدا فارت دموع العاشقين كثير محمد بالعلم والأفلاك الطوفان، إن الإله على الأفلاك ربها. محمد خير من تعلم وعلم محمد خير من تحدث تكلم هو النبي الذي قابك زيارته هو النبي الذي ترجع شفاعته شرفا له والربي تعظيما يا ايران راجون منه شفاعة صدوا عليني وسلموا تحليما خاتل ايمان الان مع نسك الختام ايات اللينان ادعو علينا قارئ دوله ابي العالم الاسلام وقارئ الزاهد محمود فاضل الفار الشيخ طه النعماني ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل المشكور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 وما هي إلا ذكرات البشر كالنار القمر والليل كلا والقمر كلا والقمر والليل قُلْ نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَعْبُدُ رَبَّنَا الْحَيُّ الْقَيُّمُ الَّذِي فِي قالوا لَن نَّكُونَ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَن نَّكُونَ صَائِمِينَ إِلَّا مَن about the home shepherd فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم يُرِيدُ كُلُّ نَنِي مِنْهُمْ أَيُّ سَاءَ صُحْبُهُمْ مُدَشَّوَا كَلَّا كَلَّا I no, no, no. Give us اليرق <تصفيق> كل منه ألي من منهم أي يكره حب المشاة بِلاَ رَبِّهُمَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الَّذِي الذي أخرج الله رعاه وجعله مسا أن فلا تنسى إلا ایلی ونوزر كني إصراف تذكر إن فاتم تذكر سيبدأ كوما يحسر ويتجنبنا La la, la. Quand la l'amour te la chante quand va te voir بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم والشمس وضعها والقمر إذا تلاها وَالْمَاهِي إِذَا جَلَّ وَالْلَّيْذَ إِذَا وَشَاءَ وما سواها فألهمها قدورها بسم الله وای Come back, come back, که ذب را آه wow. No, <laughs> وگو